Oh المقار وحيثانها. وإن من شيء إلا يتذبح بحمده ولا كلا فهن تسليحا. فأشهد أن الله وحده لا شريك له. لا نزله ولا شبيه. ولا كبأ ولا مثل ولا رضيه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيره وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وقيته. أرسله ربه رحمة بالعالم. وحجة عن العباد أجمعين. فهدف بعد الكلة وأغلى به بعد العينة ولبه به بعد الشتاة وأمل به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الغيبين وأطعامه قل البيانين من تصرت عين بنظر وبعت كدن لخبر وسلم تسليم كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات نحمد الله جل وعلا الذي صارنا نضاء في بيت النبي لله نتنو كتاب الله ونتدارس الظبيلنة فأذكر الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تفضهم البلائكة وتخشاه رحمة مع المشهور من احوال قومه. فمسى عليه السلامة لما بعد بعض انتشر سين الزفر وخوالق جعل الله تعالى من الآيات البينة ما هو مشافر لما يفعله القوم وإن كان ليس بزهر. فكان ينفي العصر فإنه هي حية التسعة ويخرج يد المبينة يميضاء للنظرين. فبهر بذلك كل الزفر أنواع العلاق. فجعل الله تعال من المعجزات البينات. والآيات الظاهرة ما هو مشافه لما يقع له قومه. وإن لم يكن هو كما يقع القومه. فكان ليسا عليه السلام يبرئ الأجمهة. والأجمه هو من من ولد أعمل كان يبرئ الأجمهة. والأبرصة بل ويحفل الموتابة لله. فحير ذلك كل طبيب وبارغ كل نبيب أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وآله وآله فإنه لم يفعل إلى قوم محددين يهتمون بالفرق مثلا أو يهتمون بالسهر مثلا أو يهتمون بالعلاف أو, أو يهتمون بالدرس والبلاغ أحد من الأنبياء من قبله وذكر منهن عليه الصلاة والسلام قال وابعثت إلى الناس كافة وكان كل نبي يبعث من قومه خاص فآت الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات التي تقيم الحجة على العباد وتثبت لهم أنه نبي صادق لا مدعي كاذب جعل فإن جئت إلى الفنك وجدت له صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالفنك فإن الله تعال أن شرق له القمر لما قال له قومه يكون ذنبيا فشق لنا القمر فشق الله تعالى قمر فلقتين وأذر الله جل وعلا اتقربت الساعة وشق القمر وإن جئت إلى الطب وجدت أنه صلى الله عليه وسلم له معجزات وآيات ظاهرات تتعلق بالطب لما كسرت قدمه، لما كسرت داقه عبدالله إبعاد فيك رضي الله تعالى عنه وأقبل يشكس على رجل واحدة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ساته وقام ريسول الله فيه بك ولما عمدت عينه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في عينه تطاركاً عليه وقال ريسول الله فيه بك فكذل الله عليه ثم إنك تقول لنا الجفرات البيضية معنا في الضحى يلمعنا أن معنا هو ضوء يظهر ويقين يلمع يضرر ويقين لماذا لا تقول يشرقنا؟ ثم إنك تقول في الضحى هل يتبخر أحدهم في وقت الضحى؟ الضحى مثلما يقرون عظيمة رخون بإبعادة واحدة على فضول عزلنا على غدب الأعشرة ونوع التباح فهذا الآن تتخذ بالطحة الطحة لا أحد يزور الآخر أفضل وإن زاره أكل ثمراً ونبلاً ومشى والمسافرون الذين يصدعون البياب والعبار لا يزورون على الناس بالطحة الطحة وقت ماشي كثير إنما ينزلون إلى بدأة الشمسة لماذا أن تقول يشرفنا في الغسر؟ والبيت ما ينجل لنا جمال الحمر يشرفنا في الغسر هو على مغيب الشمس ثم إنك تقول وأسياقنا يضطرن من هذا دماغرة للأرض أسياق هذا جمع يدد على الكلمة لماذا أن تقول أسجوكنا لأن الأسياء ستة أسياء وسبعة وتسعة أسياء لكن لما نقول وسيقول هذه عشرة صيوك ثم إذنك تقول وأسياؤنا يغطرنا من نجة الدمى يغطرنا معناها أنه ليس فيها إلا دم خريط وبالتالي هي قطرة قطرة قطرة قطرة وأنتري دم فيها كثير من دمان أعدائي يعني معناها لماذا هذا القليل؟ لماذا لم تقول والسيوخنا يجرين من نجدة دمى؟ وليس يفطرن ثم إنك تقول والسياثنا يفطرن من نجدة دمى؟ دم مفرد لماذا لم تقول والسيوخنا يجرين من نجدة دمى؟ فلما جمع حسار ذلك جد الاسلام تسعين بيت براشنها جد هؤلاء الأول الذين كانوا يتصيدون يتصيد بعضهم على بعض ويدفق بعضهم على بعض ويحاول يستخلج عليه للأسفار وما كان أحد يتكلم بكلمة أو يصف عباقة أو ينشف شعرا إلا علم أن أمامه من العقول التامامات والأدهار الصافيات ما يحمل كلامه هؤلاء وقال الله وعلا لا يفتيه الباطل من بين يديه وما من خلبه تنزيل من حكيم حميد وتحزاه أفرعا من أعضب ثلاثة قل لئي سبعت الجن والإنصالة أني يأتي فقال اقرب الكتاب واتفق تقول للكاتب هذا حتى ورطه جديدة ما يستهد الكتاب النفسة اجلقوا ورطه برهر حتى ورطه جديدة ما يستهد ما يستهد قالوا رائعكم يا رسول الله قالت من محمد عبد الله ورسوله إلى مصيرمة الهداء السلام على ما اكتبع الهدى وما إن الأرض لله يولد علي الشرق من عبادة وناثمة للمتقر قال أوصل هذه السابق ومسيّم كان يتبع صال نبي عليه الصلاة والسلام فوقف مرة مع عمل في العصر ومسيّم يتبع عمر يقول يا عمر ما أخر ما كتلى على نبي الحجار فقال له عمر نزل عليه سورة الكوفة وكانت العرب حتى قبل إسلامهم يعني قريشاً كانوا يأتون إلى البكين وعلى سلم يستمرون يجدون من جوزة بيانه وفطا حسن ولذة في قلوبه الاستماءة الليل ويقب وراء الجزار السمع من القرآن وقال يبقى عنها أبو من سعيد ومجموعة من قريب شهدون ومطفاق شفية عن الناس في الليل يسرم على القرآن فقالوا يحفظونها دعوة فيقول مسئله دعوة ما نشره على نبي الحجاب قال عمر انزل عليه صدر صدر إنا أعطيناك الكوثة كوثة هو نهض في الجنة. عظيم وهو الذي يصف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزاما ليصف في الحرب قال إنا أعطيناك الكوثة فصلني لربك وانحر انحر يعني انحر تبيل انحر الوحية قربه لله فعلا لا يكتبت غيري لك لربك ان شانئك يعني ان المتنفقك ومعليك هو الثقة هو المقصود. كلام ذيك. معاني كثيرة في إحبارات قليلة. فلما سمع مسلمة ذلك. قال يا عوة. هما تعلم انه انزل عليا. قال وما انت ذلك. قال انزل عليا صورة الدباح. قال قال إنها أعطيناك سفاح فصلت بربك والفاح ودعك السياح فلما سمع عمر ذلك عمر وجلك ويعتبرت أن هذه الكذبة من مسيل ما عليك إهانا فسلمت كل نسل ترعاقل ونسل تجلات قضرت ومكانتك ثم يأتيك واحد ويقول لك يا أبونا أنت أقول لك حدد حدد لي غريب وانت على جدار القدر وكانت تقولها حدد تعطيه من وقتك هي كل امس رايت طيرا يطير تعلقته بقدري وطار بي ثم جاءت فقط واعجبت عقله بدات تروي لي اشياء كان غير تحدث تقول يا اخي انت تسخر بي ترى عقلي انا لو هذه القدر تتعد ان كلامك ماذا؟ أنه سيزاء بك ولكن تكلم بما يريد فهنا عمر يشعر المسيلمة ينصر به لها الدرجة العائلة الخطيرة بقصدك يا مسيلمة فعور المسكت المسيلمة يجرر السرع مبسوط عند هذات اربع مرات وعمر الساسس فلما عطم الضر على, على عمر قال عمر للمسيلمة <تصفيق> إنك تعلم أني أعلم أنك كتاب ما قال لنا الكتاب لا ما يحتاج أقول لك أنك كتاب لأني تغير أنك كتاب قال يا أعطب والله إنك تعلم أني أعلم لو على دين وانزله على والسلام ومع ذلك اصبح طه في صدره يتصدر هذا الكتاب العظيم انزله الله جل وعلا فورا على النبي لنبوات ربه والسلام عليه والقران قرانا لتقو على الناس علما ونزل العاد تنزيلا فهو ينزل بعضه يكون متعلق بحوادث معينه حادثة غزوة بدر او غزوة اعبط او خلدة او نصة الدب او غير ذلك من الحوادس. وجعل الله جدا بعد البدر مرحانا بهذه بلاءة والمصاحة لكثير متأثيره على الناس. وامر الله تعالى لديه صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وقال الله جل وعلا من عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به بالرؤان جهاداً كبيراً وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين تشارك فأجر أتى يسمع الله ثم أبلغه مهملة وكاد النبي عليه الصلاة والسلام يسرع المرآن على حظنا كان عليه الصلاة والسلام يوم في بيته واجتمع القريش كما كانوا في مكة اجتمع القريش وأقضوا لتشاورون في حال النبي عليه الصلاة والسلام فمن قائل اقتروا ومن قائل اعتدوا ومن قائل اعتردوا فقال عكسة فابن الوليد قال يا قوم دعوني آذر وأتحدث معك ثم أطفع منه فأخبر عكسة للنبي عليه الصلاة إذا تريد ملكاً من لكنات إذا أنت رأيت الناس يتزولون النساء فأنت رأت تضيع عبا ذلك فاخترعك ماذا الدين لتنبعك النساء لتتزوجهم نحن من الآن نقصر عليك النشوى نزوجك من جيس النساء فكرة إذا هذا الجيس كهذا الدين لتسمع العمال نحن من الآن نجمع لك المال حتى ستكون هذا لكسرنا مال لكنه توجدين والنبي أنت فصلت لا. لا. قال يكون تريد ملكا قال لا قال يكال تبيع على جهة فالنبي فاصلت لك السبايل فقال عليه صاحب السلام أطار الضيانة الوليد قال نعم قال تسمع مني طيب تسمع مني ماذا هذب قال له كلاما من ذا البائلة أو له قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصة الآلاته قرآن العربي يملكون إن يحلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وجعل يكو عليهم أوالي سورة وفيها قُل لئن إنكم لفتخرون فبالذي صدق سجد النبي عليه الصلاة والسلام لما أبعد يديه العجبة وقلبه النبي والسطر الرعاة حتى وصل إلى آل سجده ثم سجد حيب الرعاة والسلام وقال يعمل جماعة قرار عليه ثلاث صفحات وقص للمرعا ثم لما سجد وربعا قادر حقفة هذا هذا القرآن تريد أن أتركك وأتولى عنه وأقول نعم تبجوني وملكوني وأعطوني مالا وأترك هذا القرآن لا هذا ما عندي القرآن فخرج عكبك إلى قوم فلما نظروا إليه مبئة قال بابهم لمعظنوا الله لقد جاءت عكبته بغير الملك الذي ذهبت متأذف. فجاء ربك بين اليمين قالوا ما عندنا قال يا طول والله لا تسمع لك من قلغاء والسعراء والسحراء والمجانين الركب جذب والله لا تسمع من ذكره والله إن عليك للطلاوة وإنه تكسور حلاوة وإن أعناه لعضدت وانا اسفل وإنه ليعلم ليعلم ولا مطلب وانه لا يعلم لا يعلم يقولن لنا بكلامه الذي سمعت منه شأن انكر كلام هذا الذي سمعت والله لكل الشأن العالم وما هو عليه خذوا يدروا يشتروا فإن ظاهر صارت وجادت العرب ملك فهو ابنكم هو لكم فعزه عزكم وملكه ملككم وإن طالت وإن طازلته العرب فقدت كل هدومية وان طازلته العرب فقف عزم الله هو صحيح لا يكون لنا يقول إذن يسمع بسرحة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ترفقوا على كفتها فإنه عليه الصلاة والسلام لما ضد طعن الصحابة مكة واضية أهبية إطرافة المدينة فهزمت المدينة تفعه وتمارون ما بين رسول المضار هجروا إلى الحبشة وإن إطرافة هجروا إلى عبدالله الله هميه وعمر بن العاف سيار الدور فأطفلوا عبدالنجاشي لكان نجاشي بكل جلود فأطفلوا ليه بجلود كثيرة مزينة هم لهم ولهم بذبوظة بين يليه ومرش بهذه الثلاثة قال ما حاجتكم؟ قالوا يا كتب الملك إنه ضخر رقبة لنا أقوام اخترعوا ديه. ليس هو ديننا ولا دين أبالك ثم إذا هؤلاء لم يسترعوا هذا الدين أقبلوا إليك حتى دخلوا ديارك وهم ليسوا على دينك وليسوا على ديننا وردهم إلينا فنحن أعرفون بي لا يشغلون عليك بي. نحن أعرف كيف نعمل معك. أرجحون بي وقال لا وكان ملك الذي يقرأ منه بحث رضي الله عنه أثناء بعد ذلك قال لا حتى أسمع منه ما يجوز جث مع بيتني هدايا وأبيل ميتم على طهما قبل لأنه كان صديقا لعمر بن العرس ما يجوز أن أخبر كلامكم وآلة بكم وأقول يالله رضوهم أعداء وجزء عادل أسمع لهم فأصل إليه وجاء الاجتماعون وتقدم جعفة ابن عبي طالب رضي الله تعالى فقال لنا النجاش عبر الترجمة النجاش يتكلم لغة اثيوبية واجعفة يتكلم لغة عربية فالنجاش لا يقوم عربي احداث فيتكلم على قريب فقال النجاش يتأل جعفة رضي الله عنه. قال قال النجاشي قال يوحنا الملك ان كننا في جهل ناكل الرمي ولا ندري اتاترا ونعبد الاصنام ونقدد الجوار رجاء الله, الجوار الله من ديننا نعم ونسبه وصدق طلب ابي اسامه الجوار وحسن الاخلاق واكرام الناس ولعنه الله وتعالى الصحابه الضال فقال النجاشي هجى هذا النبي شيخ جاء ابن دليج نجاشي على دين عيسى وموسى في فيقول انت جاءت بشيء جلاله فاستف قالنا عبد الله القران قال اقرا علي فإنه بجعقر رضي الله تعالى عنه فرض الحكي الذك في خطاب عائض جدا للموضوع لما تستلم للمدى المعامل إنسان يكتلع بالعقل ويقول تقع قرآن اقرأ عليه آيات العمل بهذه أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا الخارجون أم السماوات الأرض بلا بل يؤمن اقرأ عليه آيات تتعلق بالعقل لأنه يعرض ذلك حتى يسمع كلام الله. ثم ادقه قال جعفر. ونجاش الآن يسمع. إلى الآن. لما بدأ يضرع جعفر المترجم الثاني. ينفضل جعفر يخضر حتى النجاش يسمع كلام اللي قبل عمر المترجم. الآن جعفر يضرب والنجاش يستمع مباشرة. المترجم الثاني. ومع الآن القوم بدأ يحدث للنجاشة. وقال جعفر. رضي الله عنه واذكر في الكتاب مريمه إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دون إبني جعبا فأغسلنا إليها روحنا لها بشرا سويا قالت لي أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما رسول ربك أهبلك ظلاما جعفر يقرأ ويوقع بطره إلى النجاش وإلى الدموع النجاشي وكانوا يرون آتا الملك والعظيم عمد اليد فرد البكى رصد عنه ولم يمت حتى معه حتى لا يشعر الناس أن يبكى يقول جعفر فجعل الدموع ويقط يبكده بها الأرض وهو دمع يزيل ويستمر في لبر بعصا الأرض ينظرها وتفدر عليها ترى أو شيء حلّت فلما انتهى هدفت النجاش إلى الترجمان قبل ما يترجم لترجم لترجم لترجم لترجم مقروم لترجم لترجم لترجم لأجهة التي تبعها يقول لها لتكلم عن عيسى قبل ما يتنجل, يتنجل رضي الله عنه انتبك إليه وقال له والله إن الذي قرأه والذي جاء به موسى لا يفرجان من إشكاة راحدة المشكاة هو المشيء المغيب قال يعني وصلته أحد لا يمكن أن يكون هذا جاسب من عينه لا هذا مصطره معه من السمن قال والله إِنَّ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَقَدْ جَاءَ مِنْ إِشْكَاثٍ مُرَحِدًا ثم قال والله ما خالف هذا عن الذي جاء به مُوسَى فَالِهَ مِنْ يعني ما بينه اختلاف القوة كُنَّ فَقْدَلَاهُ اللَّهِ ثم انتفق إلى جعفا وقالت فأنتم ثيوم في أرضي ثيوم يعني أحرار بلغة أهل الحاج أنتم في أرضي وخيراً تتعبره نزل الشباب كان عمر العرض طبيباً لنجاش الدماء عمر العرض للسياة الذكر فالنجاش نادى عمر العرض قال تعالى وان رأى قال الله إِنَّ وَنْفِصَانِقِ مع النجاشة. يقول عمر فوالله إنها المرة الأولى ذي وقعة لقلبي الإسلام. الآن عمر جاء إلى النجاشة لأدى لردد السمينة إلى الحرشة. فإذا عمر ينقل بالإسلام عليه النجاشة. يقول إنها المرة الأولى التي وقعة لقلبي الإسلام. هل أستم عمر تقول كلام بعمل تأسر؟ أنا لكن انظر لا أقشى من دولة العربية بهذا الطرآن هذا التأثير أيها الإخوة والأخوات إلى يوم هذا لا يتأثير وجوداً الحمد لله لا يتأثير اليوم القرآن لا يتأثير العربي والله إذا سمع القرآن يشعر فأنا هذا القرآن لا يتأثير وقد سألت أعداد كبيرة من المسلمين المكيمين في خالق وحدثوني بتصص حقيقة. بل كثيرا جزاً عملت زملائنا هم يعلمون في مصارع إدارات وشركات ويحكدوني لأنه إذا سجن القرآن بصوت حسن تأثر أولان بريطانيون أمستار بريطانيون فهل يتأثر ويشعر من هذا الكلام يختلف عنه وجدت معنا جواراً من أقوام أسهر إلى اليوم بسبب فقط سماعه هذا القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل إياكم بمسنا أسأل الله تعالى أن بما إياكم الله اللهم اجعل قرآنا ربيع قلوبنا ولور صدورنا وجلالهم مبنا وذهب أحسابنا اللهم اجعل القاعدة لنا إلى أروان ترى الجنة اللهم اجعله أمي سدل في قبولنا اللهم اجعله شفية عندنا يوم ومياه في طرف العالم اللهم اجعلنا ممن يصبعوا من القرآن وإن تعملوا يانا جلاب الإقرام اللهم ذكرنا من منهما لسهنا وعذلنا منهما جهلا ورسلنا الوجه الذي أطيق عنها فعالمين يانا جلاب الإقرام اللهم إنا نسأل في أحدنا لا تتعمل بيننا ولا بالأحبابنا مريضا إلا شديد ولا عقيم إلا درية الصالحة طفقتا ولا تتعمل بيننا ولا بالأحبابنا اتوجه الى سيادتكم اوضعي سائر الاطراف والمدن او المواقع الا تفرق له ذلك واعنده على اداره العالميات الجلاء والاطراف اللهم انصر انت اصهر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر مجاهدينا في سوريا اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم حقيهم بالنصر اللهم انصرهم بنصر الله واحد ثقه واجمع كلمتهم منصور على من ضره اللهم تقبل سهداءه وحفوا جاءه واشفوا فاعه وداوج عباره اللهم أصوله ونصره ونصره ونصره على الجهر والإفراميات العالمين اللهم أفضل أحوال أهلنا في كل مكان اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا وأصدح علمتنا وولاة أولينا اللهم أن أراد لسول قضى إله في نأهلها فهي شكرا لكم الله سبحانه وتعالى وعلى الله المهمة سبحانه وتعالى إطراهيم وعلى آل إطراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد الشريخ وعلى آل إطراهيم لنا يا حبيب المجيد صلى الله عليه وسلم نحن نحن نقول لكم ويطرحوا بالشغف الجنة من بانا نعد الجامعة المباطة ودعاهم بحكوم ما يهتاك مالذيين تكون عدمين وهم الجمهين المجهودين يرجو من الله عشر الشهار وله علينا الرأس الثاني رماني الشيخ مقصر تابع المثامر مقصر يحطي شيء في الشرق للمقدمة لحفظ كتاب الله أسا والله يتمنى سواء بنحبط بنحبط. أنت من أحفظ أو من أحفظ سابكن بصفة نصيفة فلا تبالوني عليكم برد الله انتظر في أحفظ دا من الأحفظ فهو على كان معي أخي صديق ووجدت أحد مصابس فكان يسروا المصانيين طبيعي فذهبت لي وحدنا ولا بيشه فإذا ما روحك يعني كانوا طبعا بدأت بحاجة من بي من الانشهر وماشرين في على أهل السنة فلما قلمته عن عادات الانجيل بسيط من هم سرور الانجيل لأنني ما أحبب من الانجيل فقلت له الله والله العظيم أننا لدينا من المسلمين ما يتعذى العجل بسيط ويعطى القرآن الكامل وهو أنساك وأندهبس فنحن بنا بخط السنين نحوه القرآن الجيل أهل القرآن أرى الثرآن من تحت الثاني والآخر وأرضوا به من شرطة رائعهم فيها لمن سنو لهذا الجمع الثبار مشاهد القامل كبيرون الدريق نطلقوا إياكم لنصف ثبرة ثانية للغاية لهذا الجمع الثبار نطلق المكتب المعظمية للجمع المكتب من ثلاث نوع الثالث لتعليم أثناننا ماذا تدرى حفن الله حتى ينفسوا عيزين ينفسوا عيزين الله دفعوا بيشتبات يا عبود سمعت يا شبير شريف سي. يا سيد المس كاميرا شو حد هذا ماذا كان الوقت اصرحت الان ما الان اخده الشيخ المغرب اضطرابات العشاء فراجع السيد التركي الشيخ عفوا معلش انا ضاعت ذاك الاستاذ جرارد براس دي بوا الاستاذ محمد احسان فهدفين <تصفيق> من الضوء على ومحضر من التصوات من الجامعة مامل محمد اليابر وحضر على جايك الثميان هذا المشتريات نفس الورد ذاك امام مقضيب الجامع والمشهد جاءت على الانات الحجم الاثنية. الشيخ الضغطة للتغريب. التغليب النية والتواحد على الشيخ النهور محمد الوحيدان العليم. التغليب الانوري في هذا الجامع. واخيرا نطبق جامع وتغريب محبب. ومقضيبكم تبوقفوا بالشامع مجد الله من الشيخ النهوري والمسيق عبدالي صارع محمد